إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وَأَطيرُ اللهَّ وَبَسُولهُ إِ كُتُ مُ مِنين إنِ مَمُؤْمنِنونَ الذيينَ إِذَا ذُكِرَ اللهَّهُ وَجِلَت قُلُوبهُم وَإذاَا تُلِيَةْ عَلَيْهُم آيَتُهُ زدَتْهُم إمَا نَو عَى رَبِّهِم يتوكلون.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 ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعلوا الله إلا بشر بِهِ به وَمَن 114. إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم 115. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ما الذي يطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به لقد إذ يوحى ربك الى الملائكه ان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 ان تَسْتَفْتِحوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا عُدْوَانًا لَّن تُنْعَمَ عَنكُم فِئَتُكُمْ شَيْئًا أَوَّلَهُ أو كَثْرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا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 بِكُمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ لا وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ <تصفيق> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لما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 إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطل علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب نبيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم؟ الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياء ان اولياءه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون وما كانت صلاتهم عند ذل البيت الا مكا او وتصديه فذوق العذاب بما كنتم تكفرون ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فَسَوفِ قُهَا ثُم تَك عَلَيْهُم حَصَةَ ثمَُّ يُغْلَون والَّذينَ كَفَرون إلَ جَهَنَّم يحشرون لِيُمَيِّزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَذْقُومَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَأْتُهُمْ يُغْفَرُ لهم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 وَإِن تَوَلّوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شيء. إن فلله خمسه وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم أمَتُم بالِاللهِ وَمَا أَنْ زَلنَا عَى عَبَدِنَا يَوْمَ الْفُرقان يَوْملتقَلْجَمعَال واللَّهُ عَلَ كُ ل شيءَي إِن قَدير إِذ أَتُم بِالعُدُوَةِ الدُّي وَهُم بالِالْعُدوَةِ القُصوِ والَّكْبُ أَسْفَلَ مِن ولو تواعدتم لاختلتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحي من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو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 ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول فِي والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَيَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا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 فَإِنْ مَاتَ فَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَلَّدْ بِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِنْ مَاتَ فَمِنْ قَوْمٍ خِيَامَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى إِ اللهَّهَ لا يُحبّ خَائنين وَلَا يَحْسَبَ الذيينَ كَفَو سَبَقُ إِهُم لا يُعجِزون.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 إنه عزيز الحكيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَلِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا ميتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ألف أَنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنَّ كُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِيَتَانٍ وَإِنَّ كُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِنِينَ ما كان لنبي ان يكون له اسلحه حتى يسخن في لب تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم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 يَعْلَمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرَ يُؤْتِيكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن يُرِيدُ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 لَم غُفوَةُ وَلِزقُ كَذم والَّذينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَا جَوو وَجَهَد مَعَكُمْ فَأُولائِكَ مِنْ كُمْ وَأُل أَْحَامِ بَعْضُهُم أَوْ ل بِبعَعْضٍ فيِي